مهدينا <مع> ما يمر بينا وين مهدي صيح صيح <بينا> ما <مع> يمر بينا وين مهدينا بعد <بعات> ما <مع> يمر وين مهدينا نظل نحسب علامات علامة علامة تعاود بعد الغياب يا مهدي, <بعات> <مع> <بنا وين> مهدي بسلام عاود بعد الغياب يا مهدي بسلام يا غايب ولي ضدنا جرحنا بكلام تعال اسمع يا غايب كلام الملا تعال اسمع يا غايب كلام الملا تم جرح بنا وين مهدينا ما يمر ما يمر بنا وين مهدينا ما يمر بنا والمدين ايه نقول الغاية بيعود يجي بالبشاء ترى لي بنار صعوبة انتظاء حسب نشكت حسبنا ولا من اشاء ايه حسب نشكت حسب ايه ولا من اشاء غيور انت ويقلمك عتاب الغياء هل غيور انتوي الف تعتابل غيا لازم يجينا وين مهدي ما يمر بينا, ما يمر بينا وين مهدي احلاه ما يمل وين مهدي للشاعر السيد عبد الخالق المحنه اي نقول الغايب يعود يجيب المشاء اي ترى اللي ينتظرك صعوبه انتظار نقول للغايب عود يجيب بشا دار اللي ينتظر كب نار صعوبه انتظار. حسب نشقد حسبنا ولا مين عشاء حسب نشقد حسب ولا مين عشاء غيور انت وي علمك عتابي الغيا غيور انت وي اي تعب لازم يجينا وين مهدي ما يمر بينا ما يمر وين مهدينا وين مهدينا احلم اصبح نشوفك يا حاضر يا غا تعالوا وحده وحده نعدلك مصح اي تعالوا وحده وحده نعد لك مصاب حبيب ويمتى تشتاق تشوف الحبايا حبيب ويمتى تشتاق <تصفيق> تشوف الحبايا يدخلك لا تلو ينوحي ويعاق يدخلك لا تلو ينوحي ويعاق جمع تبعنا وين مهدينا ما يمر ابرجا اكتر عدك بعد حرب العباد يا مهدي علينا تعال الشعب ابرجا بعد حرب العباد يا مهدي علينا كرامه مشهره عراير من لبيوت غصب طلعه مني حامينة والمهدي ما يمر بينا ما يمر ما يمر بينا والمهدي, والمهدي, والمهدي, والمهدي تعل الشيعة برجك ترعدك ولو ضبها, ضبها نشمي ألا بيك اي تعال الشي عبر جاك ترى عداد ويلو بعد حرب العباد يا مهدي علمنا نسيح وما كناصر كرامه ونشوق نسيح وما كناصر كرامه اي من البيوت غصب طالعه من يحمينا ما يمر بينا يا امر تحلل دمك كل يوم فتاوين نواص وخبرك عد عقاب يقرب الهلاك ما شاء الله هلا هلا جور تحلل دمك كل يوم فتاوين نواص وخبرك عدنا قانون يقرضي المذى وجوبا حكنا ننسى ولا بي نطا وحقك ماكو غيره يجينا ويحاسح وحقك ماكو غيره يجينا ويحاسح لعادينا وانما هلا يا غايب عدري مشتاق تعود بفقر الله يا غايب ترى عبد الله عطشان وقب ترى عبد الله عطشان ون الله الله عطشان وقب ينتظر حلم نعلى النواصب نعيش انتصار حلم نعلى النواصب نعيش انتصار من تمني انا يا بايب اجري مش فات تعود بفقار يا مهدوثار الحسين شعاري وشعار يا مهدوثار الحسين شعاري وشعار يا مهدوثار الحسين شعاري وشعار ترى عبد الله عتشان بقلبي الانتظار ترى عبد الله عتشان بقلبي الانتظار الله عتشان حلم نعلن وأصب نعيش انتصارك حلم نعلن واصب نعيش انتصارك حلم نعلن وأصب نعيش انتصارك من تمنينا وين ما هد ما تمربينا